قال أولئك بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي تسكرتهم يا أمهون فأخذتهم الصيحة مش بَجَعَنَّا عَانِيَ السَّفِيرَ وَأَم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَذِكْرٌ لِلْبَصِيرِينَ إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكاث الضوء